أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ تُغْنِتَكُمُ الْكَذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثَتْ عَلَيْنَا شَقَوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا رجنا منها فانعدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخلتمهم شخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ليتهم اليوم بما خبروا أنهم هم الفائزون قال كم نبثتم في الأرض عدن خن قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين قُل إِنَّ بَعْضَكُمْ إِلَّا قَرِينٌ لَّن نَّكُونَ كُم بِمُعْتَلِمِينَ أَفَرَأَيْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اتحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انتم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا الله رب العرش الكريم و لا مهار له به انما حسابه عند ربه انه لا نفع الكافرون وقم ربك وهو رحمن وان تقير الرحيم وقم ربك وهو رحمن وان تقير